غير المغضوب عليهم ولا لَا آمين مَنْ أَحْبَبْتَ آيات الكتاب الحكيم مَن يَشَاءُ الناس علبا أن أُوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسافرهم إن ربكم الله الذي قلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعض إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعهم جميعاً وعده الله حقاً إنه يبدأ الخلق مما يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعبر الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شر من حميم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 وَقَدْ لَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمَ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا قَدْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 هَوَّلَ الَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين